وَأَنِ اتْلُ القرآن فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضل فقل إنما أنا من